سراو دمعي جراو محد درا اني بكيت وقت مضاو قلب رضاو حكم القضا مشتاقك قلبي راحل وياهم يوم العرب تنعاههم قلبي راحل وياهم يوم العرب Kulbi rachl uya'kom Yom العرب Tinnha'kom Kulbi rachl uya'kom Yom العرب لما سألت رب العلا يشهد على ذاك الغضاء اللي حاويت عندي أمل ألقاهم في جنة مثواهم عندي امل القاهم في جنة مسواهم وبرحم دايل شام ربي دايل Hallo!